فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَ إِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ مَدُودٌ وَبَنِينَا شُهُدَى وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثم يطمع أن أزيد كلا إنّه كان لآياتنا عديدا سأرهقه صعودا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 فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لَوْ وَاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا تسعة عشر. وما جعلنا أصحاب النار ما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين الكتاب ويزداد الذين امنوا imanan ولا يرتاب الذين أنتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟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 Kella ve kumar ve geceli, ezedebi إِذَا أَسْفَرَ eze asfere. İnna la ihdal kubr nizir ali albasir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 قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكننا نخوض مع الخائضين وكننا نكذب بيوم الدين حتى أتى اليقين. Fama tanfaghum şefaatü Şafiyin, fama lehüm anı tâzkıratı mürrizin, kân nihüm humurum müstafarat, farrat min qaswara, صحفًا منشره فشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة